الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قوما.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 الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم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 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين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 اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوسَ الْجَدَا خَرُّوسَ الْجَدَا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ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 اياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون أَلَم يَهْدلَهُم كَمْ أَهْلَكْ نَامِ من قَبلِلِهِم مِنَقُرُون يَمْشونَ فيِي مَسكِنِهِمْ إِ فِي ذَلِكَ لآياتٍ أَفَلَا يَسْمَعون أَلَ يَرَو أنا نَسوقُلمَا أَ إِ الأرضِجُرُزِ فَنُخْرِج بهِهِ زَرعى فَنُخْرِجُ بهِهِ زَرع تَأكُل مِنْهُ أننعَامُهُم وَأَون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 কুবিয়ামী মন শমি কল আমার আমা রহম তুমিম রহম তুমারহম ইমান কিমানত্যবাদ उत्तम चरित्र सम्प्रीति भल आदर्श ममिने हूसन ए सम्पर्बी मुहम्मद रसल्ला सोल्लाम शिक्षा समूह की शेख हारून हुसें एक आदर्श मुसलिमचय जानते हुए प्रोग्राम चल्लिस हदीस ग्रंथर धारावाहिक दर्श नबी साल चल्स जरूरी कथा पूर्व विद्वे अजानपर्जान शेषे যে যা চাইবে তাকে তাই প্রদান করা হবে জীবনে সফলতা কিভাবে আসবে কেউ যদি কোরআন করে কেউ যদি হজ করে আল্লাহ কিসে খুশি হন হচ্ছে হনসওয়ার মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন अनुष्ठान पिसाए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 وَكَانَ اللهَّهُ غَفُور الرَّحيِيمَا أََّ بِيأَوْل بِالْمؤمنِنينَ مِنْ أَفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أََُّهَاتُهُم وَأُل الْأَرحامِ بعضعْضُهُمْ أَوْل بِبععضُِ فِي كِتابَابِ اللهَّهِ مِنَ الْمُؤمِنينَ وَْمُهاجِرينَ إِلَّا إِلَّا أَ تَفعَلُ إ اشتركوا في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 آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا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 يَقُولُونَ إِنَّ النُّبُوَّتَ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 Thank <laughs>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 يَكُمُ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِم هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلا أَشِحَّةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ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 لو كانوا فيكمُم قاتَل إَّ قَليلا لقد كانَ لكمم في رَسول الله أُسوَة حسسَنَة لم كانَ يَرج الله واليَومَ الآخرِ لم كانَ يَرج الله وَيومَ الآخرِرَ وَذكَرَ اللهه كثيررا وَلََّ رأمُؤمننون الأحزابَ قالوا هذا ما وَعددَنَ الله وَرسول وَ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 صيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا الله الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله, أكبر. الله. حمة الله السسلام عكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله كل الله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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين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 بينتي يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا ومن يقلت من كننا لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مروتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي يلست انك من النساء اين التقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وَقُلْنَ قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب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 إنِ المسلمِينَ والمسلماتِ والمُؤمنين والمُؤمنناتِ والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابِرين والصادات والخاشعين والخاشاتِ والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والص إمينص والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما الله الله জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল সময়টা ছিল উনিশশো তিরানব্বই সাল আর প্লেন ট্রুথ ম্যাগাজিনে পুনঃ প্রকাশ করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি উনিশশো এই জরিপ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর বৃদ্ধির হিসাব রূপে প্রকাশ করে ৫০ বছরের ব্যবধানে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম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 সবচেয়ে বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম করতে বাধ্য করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে কোন তরবারি এটা ইসলামের তরবারি এটা শান্তির তরবারি এই তরবারি সত্য এবং জ্ঞানের যাতে আছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান পৃথিবী বাংলা মানবত সমাজ